قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعدك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعود بك أن أسألك ما ليس لي به وإلا تغفذ لي وترحمني أكن من الخاتبين قيل يا نوح اهبط بتلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنفسهم نوحها إليك نوحها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمستقيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم إعبدوا الله مالكم من إلهين غيره إن أنتم إلا مبترون يا قوم لا أشالكم عليه أدرا إن أدر إلا على الذي فطرني أ فلا تعفون ويا قوم استغفروا ربكم ثم تبو إليه ويزدكم قوة لا قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما دئتنا ببينة ما دئتنا ببينة وما نحن بترك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين.